الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين في السماء مروج وجعل فيها سراج وجعل فيها سراجا صلى <تصفيق> حَقٌّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَقْعَفَا مَأْوَاهُ لَعَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مَنَانا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ الذين أنعمت عليهم غير المضوم عليهم ولظالمين آمين والذين لا يشهدون الزور وإذا مضوا باللذ ومضوا كرامة والذين إذا دُكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها استقضوا ومقاما قل يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذباتم فسوف يكون